أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَّهُم مُّبَعَثٌ لَّنَا مَلِكًا إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَّهُم مُّبْعَثٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَا هَلَّ سَيْتُم إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ كِتَالُ أَلَّ تُقاتِلُوا قَاوا وَمَالَنَا أَلَّ نُ قاتِلَ فِي سَبيل اللَّهِ وَقَد أُخرِ جَنَامِ دَِارنَا وَأَبَنَا إَِا فَلَمْ 119. وما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين 110. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم قالوا تملكا قالوا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 الله واسع عليم وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه وبقيه من تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم